كده. الحمد لله رب العامين والسلام علينا النبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى مدين ثم المبعد ما زلنا مع اللقاءات المستمات بي الوصول إلى الأصول من علم الأصول واليوم مع العلم هذا الوان الجديد في مادة أصول الفقر وأدرجنا العلم في أبواب أصول الفقر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 إنما العمل بالنيات وإنما لكل مرين ما فلا بد في كل عبادة من نية لصاحبها وإلا لا تصح هذه العبادة يقول فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لأدري باسم إيه جاهل جهلا بسيطا هو عدم الإدراك بالإيه بالكلية خبالك عشان إحنا, احنا من خلال هذا التعريف هنستخلص إدراك الإنسان للشيء إما أن يكون عالما به وإما أن يكون جاهلا بسيطا به وإما أن يكون جاهلا مركبا به وإما أن يكون عنده ظن فيه أو شك فيه أو وهم فيه ستة أمور كما سأتي معنا يبالآن إدراك الشيء على ما هو عليه عدم الادراك للشيء عدم الادراك بالكلية ده ايه جهل بسيط لما نقول له غزو البدر كانت يقول معرفشي لا ادري ما اعلم هذا يبقى كده ايه جهل جهلا بسيط طب ليه بنقول بسيط عشان لو انه قال غزو البدر دي كانت سنة عشرة يبقى ده مش جهل بسيط ده جهل مركب جهل مركب ليه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 يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من تومة الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك زنات النعيم وله حمار قيل فيه قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الظهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب وضح الله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 انت نظرت في كلا الادلة للطرفين ولم ترجح قولا فانت عندك كلا القولين ايه محتمل صح يبه هذا ايه هذا وهم يسميه الاصوليون وهم ليه لان المثال عندك محتمل لكلا الايه القولين طب انت رجح شيئا عندك يبه تدع ايه ها فكر اخر كلام لو نائب فكر اللي هو الاذا بيكون ضارب فكر علمي طيب الو والوعد اللي هو الفرق من والظن طيب لما يكون امام الشافعي قول صواب يحتمل خطا وقول غيري خطا يحتمل الايه هذا ادراكه للمساله علم م.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 طيب لو كان يقول بالاستحباب في مسألة والوجوب حكم في نفس المسألة لكنه عنده مرجوح هذا المرجوح يسمى ايه يسمى وحد تاني الصلاة واجبة ادراكي لهذا الحكم بان الصلاة واجبة علم والجاهل بسيط الا شيء مركب ولا ظن ولا شك ولا وه صح طب انا لا ادري حكم المساله يبقى ده ادراكي للمساله ايه طيب انا ادركت المساله على خلاف ما هي عليه طيب المساله لها اكثر من حكم اختلف فيه العلماء منهم من قال بالوجوب منهم من قال بالاستحباب انا رجحت قول من الاقوال ادراكي للمساله ايه <تصفيق> مش انا انا قلت ادركت عندي راجح <تصفيق> يبقى ده <دا> ايه <تصفيق> يبقى <دا> إيه؟ <تصفيق> طيب انت تقول بالوجوب وانا اقول بالاستحباب يبقى انت كده عندي انت ايه <تصفيق> <تصفيق> و بانك ادركت المساله مع احتمال ضد ايه بالنسبه لي راجح يبقى أنت كده عندك إيه؟ طيب أنت لم ترجح شيئا واجب ومستحاب والله مسألة محتملة ما عنديش ترجح به يبقى ده إيه؟ دم كم أمرا؟ كم أمرا؟ ستة يبقى ده إضراط الإنسان بالمسألة على ستة إيه؟ وجوه أو ستة أوجه علم وجهل بسيط جهل مركب ظن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 واضح وانا عندي قوله كذا ايه مرجوح يبقى انا رجحت ايه راجح فاهمين ولا مساله <تصفيق> ها صح كده وانا ادارك المساله بالنسبه لي ايه سيدي ها مش واحد ولا مساله كده ولا انا بصور المساله عشان عايز اوصلها لك بحيث ايه تكون مفهومه <تصفيق> <تصفيق> لا <تصفيق> بالنسبة ليه؟ لمن رجح خلافة ترجيح يبقى كثير من العلماء لما تكلم في مسألة هل يجب على المرأة أن تغطي الوجهة والكفين ولا لا يجب وكثير من أهل العلم توقف في المسألة وقال المسألة محل إيه؟ لقاش ولدلة فيهم محتملة يبقى هنا عندهم ايه؟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 أما الصواب في المسألة أن, حو... أن افتسال الجمعة إيه؟ واجب بالنسبة لها طب جيت في المرة وقلت طب مصل المسألة إيه نحل خلاف بل إما لعل المرجوح يكون راجح فلاش نختسل من نهاردة بس الجو إيه بارد والماء بارد فنسير عقول الآخر تستحق الإسم لأنك توفت الناس بأن غصل الجمعة واجب معنى ذلك أن من لم يغتسل على قولك يستحق الاثم عند الله عز وجل وصلت ممكن عند غيرك لكن عندك لا انت بتقول لسه الان ذكرت ايه قول امام الشافعي هل قول امام الشافعي ده ينطبق على ما فيه اليقين لا في المسائل الضمنيه لذلك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 استدللته بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم غصل الجمعة واجب على كل محتلف لما قلت بالاستحباب استدللته ب في نعم في... في, الصغير. في, الصغير. في, الصغير. في غصل الجمعة في متأك الاستحباب مثلا على الوضوء قلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه تقولي ده الدليل بيدل على الايه على <تصفيق> الوجوه. <تصفيق> الوجوه صح بس المسألة فيها الايه الاقرب فاليستخدام وصلت المسألة نعم معين الدليل يضد على انه ايه واجب طيب كده ده ادراك الشيء او ادراك الانسان الشيء على ستة ايه او جو وصلت يا ماجد وصلت يا محمود والهم نفيد ايوه ما معنى العلم بقى وصلت الثاني بسيط> ايوه زي ما يعني نفس ايوه اتذكروا بقى اذكروا البسيط <الزال <الزال في في حتى اذكروا بالكل الجاهل البسيط اه <الزال بليد> <الزال بليد> أيوة يعني الرابع ايوه اظن يعني ايه اا اسمه كده ماشي هو ما كلمه ماشي الخامس ايوه اترك ما احتمال ضد ايه سالب مسوس تعالى كده عشان اشوفه كانت واه الف في فاصله طلع كده. قدام كمان كلما كنت في مصطب النظر كلما استواترت عليك الاسئله <تصفيق> والله حافظ على دائما في دروس يعني الطرفان خاصران الطرفان خاصران يعني دائما دول كده فكل الاسئله مصطب ايه تلقاها وهذا عيب في التدريس <تصفيق>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 العقل صح طيب إذا إذن الضروريات إما أن تكون عقلية وإما أن تكون شرعية وإما أن تكون عن طريق الحواب السمع والبطر والذوق والشم واللم واضح انكار انا رأيت محمود انا مضطر ان انا اصدق ايه لان لا يحتاج الى ايه طب بتقطق طب كذا انا اعرفه اصل فاعرفه ايه عن طريق الايه عن طريق البشر انتعروا هذا الجزء او هذا القسر كفهم بالله عزاجك اللي يجي يقول الصلاة دي مش واجبك وولد في ديار الاسلام ده نقوله كده انت ايه كافر ما دامت الشروط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 وبس طيب شكل الدكتور جزءا من اجزاء العلم الضروريه فقلت ان الاحاديث المتواتره العلم او علمها علم ضروري هذا جزء الذي وردت في القرآن معايا من الاحكام الايه علتي عرفها العام والخاص بس طيب طبعا تدرسته في تفسير المصلاح اما ينكر الاحاديث المتواتره ايه ما هو الحديث المتواتر هو الذي يتواتر عن عن 10 على لا ده انا فاكر يعني ده درست كتاب ثلاث مرات الحمد لله 400 يعني فاكر وكنت بقالي فتره ما درستوش كده بتقول لي الشرط من شروط حديثة بطواتك أيوة مرواه جانبا عن جانب أقل مرواه جانبا عن جانب هكده أنا أقل أنا أريد التعريف الذي صدت يرى في الكتاب كده بالبطريق أحسن لا هنا تناقش هل شو يقول لي؟ ما أنا خفت كلمة إعجال جانب مراكب عشان الوقت يش أيوة وشفت ايوه ايوه في لم فيش كثير دي ما رواها عدد اه ممكن كثير تحيل بعادة تواطئهم على كذب صح ويمقسم الى ايو معنى بها المتوارسة اللفظ من يعرف ماذا قالوا عليه ان تعملوا كده جميل ده تواتر لفظا ومعنى كده ومعنى قلت تواتر لفظ وجود الاثنين طيب او القسم الاخر اتوقع معانا زي مثل تعريفه تواتر ان شاء الله مره قدها ولا تريها اكون في امتحان بعد الاستئذان ان شاء الله شيخاني تفسير المصطلح شاكر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 يبقى كده ايه كلام في الاسكلاح وفي اللغة طيب الكلام باب من أبواب النحو وإنما أتينا به هنا لأن نعرف دلالات الكلام هذا ما يهمنا في أصول الفقر أن احنا نعرف هل الأفعال تدل على العموم صام محمد يوم الاثنين هل معنى ذلك أنه كان يصوم كل اثنين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 حتى يكون الكلام صحيحا في الاصطلاح من التركيب والافاده معايا يا محمد من التركيب والايه والإفادة. يعني ايه بقى التركيب والافاده ان هو يكون افضل من كلمه وان هو يفيد صح الكلام ده صح الكلام ده يكون متفق عليه صح الكلام ده؟, ده ازاي صح يا مولانا تركيب نشوف انا تعريف للترتيب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 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقوا او أشعروا كلمة تكلمت بها العرب كلمة لذيذ ألا كل شيء ما خل الله باقيل وسم كل هذا إيه كلمة وضع معا أحمد معامل كلامك في اللغة إيه معامل كلامك في اللغة أيوة ملفز ملفز كلمة لفز قال له ده عارفه فين في الطاقه الثانيه طيب اما في الاصطلاح معناه الكلام الكلام لفظ بالله اللفظ ده معناه في الاصطلاح بس ومعنى الكلمه في الاصطلاح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 والكلمة والكلم والقول والكلمة أربع كلام والكلم والقول والكلمة معايا أحد أجل. أبدا أعزنا طيب مستبيعين أول زير الله أكبر come mm -hmm. All right. واحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى المفرد وهي إما اسم محمد أحمد وما أشبه ذلك او فعل ضرب قرأ فهم او حرف من وإلى وعن وعلى وفي ورب وغير ذلك كل هذه نعم <تصفيق> نعم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 ثم أتى الاستثناء الذي هو من الخصوص ليستثنى رب العالمي واضح؟ هم سبع صيغ سيأتي معنا ايه نعم كما ضربت لك المثال الآن وكذلك النكر في سياق الاستثام الإنكاري ك أعطيني الاستثام الإنكاريا في كتاب الله فهم ومن اضلوا من من يدعو من دون الله افادت ضلال كل من يدعو احدا دون الله عز وجل هذا سئلت معنا المهم ان تفهم ساقه الايه الامثله الموجوده وان تعرف ان الاسم هذا اما ان يدل على العموم او على الاطلاق او على الخصوص الى ان ياتي الابواب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 ذهبت من المدرسة إلى البيت وضع طبعا أصول الثق مادة سهلة جدا عشان بس وصلاني أن البعض يستكي لكن هي سهلة مادة سهلة ولذيذة أنت ممكن بس في الأول إيه؟ تشعر بصعوبة وبعدم ألفة مع المادة لننامي كما مادة الثق أنت مقبل عليها وعارف أصلا بقى. يعني أصلا أنت بتصلي فعندك أسئلة بتتوبى عندك أسئلة بتغتفل المعلومات اللي هي مجريدة او يعني ما قد يظهر من صعوبة المادة يختفي لأنك عندك إيه خلفي عن المادة لكن أصول فق الشيخة بصحاك لما تعد بيكلم في أصول فق على منظر الأخه يقول لك إحنا نشتغلين حاجة معي فعليك فعشان المادة أصلا إيه تكاب قال يتكلم فيها أحد تشعر بيه بصعوبتها في الأول كان يسمون في المعب بقى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 يدل على الحال والاستقبال قال والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه أي ومن الأحرف الواو وتأتي عاطفه إن الصفى والمروة من شعائر الله إن الصفى و عطفت المروة على الصفى تأتي من شعائر الله عز وجل فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحف الواو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 لا قدر أقول إن محمد إيه؟ جاء لكن أولا ولا عمر أولا ولا أحمد اولا هذه تحتاج إلى دليل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها وال... إلى آخر الآية هذه الأصناف الثمانية ما قدرش أقول إيه لا انت لما تطلع زكاتك تجري الفقراء الأول فإن لم تجد فقراء أعطي لمن للمساكين فإن لم تجد مساكين أعطي العاملين عليه ما قدرش أقول كده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 على الاصناف الثمانيه فهنا خيارك ان تعطى زكاتك كلها للفقراء او ان تعطى زكاتك كلها للمساكين لكن هذا لابد له من دليل وان الا جواز اعطاء الزكاه لكل الاصناف الثمانيه واصله هذا بثلاث لا يخيفكم الله باللهو في أيمانكم ولكن يخيفكم بما عقدتم الايمان فكثرته اطعام 10 مساكين فكثرته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 زي ما قلت كده ما اقدرش اقول هنا ايه ان انت انما صدقات للفقراء والمساكين هنا او هنا بتفيد الايه التخير طب ما انا قلت هنا او بتفيد التخيير لدليل واصله إن ان الصفه المروه من شعائر الله هنا اقول لك ابدا بالصفه طيب لماذا ممكن أن تقول لي طب ما انا ممكن ابدا بالايه بالمروه لانك بتقول ان الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه صح أقول لك أك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من حديث زابر لما جاء عند وقال وقرأ قوله تعالى إن الصفة والمروة من شعائر الله فقال أبدأ بما بدأ الله به فارتقى على الصفة إذن هنا أتيت بالترتيب لإيه؟ لدليل لدليل <تصفيق> كم خمر و الميسر و الأنصاب مش فهم في ايه إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام يريجزون من عمل الشيطان يلي الشتاب؟ الحكم هو الاشتاب ولا حكم الخمر و الحكم الشتاب كل هذا محرم بدلالة الأمر ستزنبوه ده حكم واحد م. يبقى كل واحد حكم واحد على حجة جالد جالد ما يترتب على فعل هذا ما هي عنه طيب هذا ننظر لبقيه الادله اتي الخمر واجمع الادله اشوف هل فئه جلد ولا لا وهكذا نعم في الايه يحرم عليك ان تشرب الخمر وان تصدقن بالازلام وان تلعب الميسر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 طيب الفاء جاء محمد في عمرو اعطفت مزي عمرو على, على محمد مع الترتيب أن محمدا جاء اولا ثم جاء من عمرو كما قال تعالى فانجيناه واصحاب السفينه طب دي علاقتها باللي احنا هنتكلم بيه الواو مع ربط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 أي حرف تريد أن تعرف معناه فعليك به هذا والله تعالى أعلى وأعلم وبذلك الله خير